بسم الله الرحمن الرحيم حم و الكتاب المبين انزل له في ليله مباركه ان كن نذيرين فيها يفرق كل امر حكيم امر من عندنا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 لا اله الا يقولون لا يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمن شرين فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين اهم خير ام قوم تتبع والذين من طبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين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 ذوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم انها ذا ما كنتم به تمترون ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون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 ذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بنسانك لعلهم يتذكرون فرتقب انهم مرتقب